بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و... وعلى آ ل ه وصحبه أ ا ومن اتبع هدى فهذا هو المجلس الثاني من شرح باب الهدي و ا ل ب ض ح ي ة من تدخيص وترتيب ا ل الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ل ي ل ة السادس من شهر ذي الحجه للعام الخمس والثلاثين بعد المئه الرابعه <تصفيق> بعض البعض يبدأ يبدأ خلال الأزان خلال الأزان شاء على خلال الأزان على الله شاء وزعه بسم قال المؤلف رحمه الله العيوب التي تكره في ا ل د ب ي ح ة لكن ل ل ك لا يمكن ان ل يكون ه ن ا ي ا ه ا من أ ص ل ه ا ولكن ذ ل أ ه ا إذا ذهبت ث ن ا ي ا ه ا من أ ص ل ه تشوهت خلق خلقتها ا من وجه و ص اصلها ر غير ت ت م س ط خ ر ل لخرط و ر ق الورق, لخرط الورق خ ر ت الورق من الشجر فلا تكاد ت أ خ ذ حظها من الرعي وقال شيخ الاسلام رحمه الله الهتم هي التي سقطت بعض اسنانها ولم يقيم ذلك بالثنايا ولم يقيد ذلك بالثنايا بسم الله بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع هداه اما بعد فقد ذكرنا في المجلس ا ل أ و ل العيوب التي تمنع ا ل إ ج ز ا ء في ا ل أ ض ح ي ة و ه ي أ ر ب ع ة عيوب هي ا ل م ذ ك و ر ة في حديث ا ل ب ر ا ء ابن عازب ر ج ي ا ل عنه من يذكر هذه العيوب من هذه العيوب ا ل أ ر ب ع ة ما هي التي تمنع ا ل إ ج ز ا ء في حديث البراء من يحفظ حديث البراء ايش تفضل أ يا ابو القدر الارجاء ء ا ع البينوا عرجوها و ا ل م ر ي ض ة ا ل م ر ي ض ة البينوا وردوها و ا ل ع ج ف ا ء والعجفاء في ر و ا ي ة ا ل ك ث ي ر ة التي لا تلقي نعم يعني لا نقي لا م خ ل ة وهي ا والبين ل ع وعورة و ر ة أحسنت ذ ه الأربعة ا ل ت ذكرها البرى الله عليه وسلم وهي النبي صلى وسلم في حديث تمنع ا ل إ ج ز ا ء أ ي لا تجزئ ا ل ذ ب ي ح ة التي فيها عيب من هذه ا ل ع ي و ب ط ي وهناك عيوب أ خ ر ى اختلف في اهل العلم بين اجزاء ل إ وعدميه ولكن الراجح أ ن ه ا مكروهه فقط يعني يكره ا ل ت ض ح ي ة بمن فيه هذا العيب من, من الذبائح والعيب ا ل أ و ل من هذه العيوب الهتماء وهي التي سقطت الثنايا وهي ا ل أ س ن ا ن من أ ص ل ه ا يعني سقطت كلها لم تكسر فقط سقطت من أ ص ل الجذور هذه كما بين الشيخ تكره أ ن ه ا لا تستطيع أ ن ت أ ك ل ورق الشجر أ ن تقوم بمضغ هذا الورق ولا أ ن تقطعه مما يضعفها في حينما ترعى في الرعي وهناك من قال إ ن هذا العيب يمنع ا ل إ ج ز ا ء و لكن الراجنه لا دليل على هذا ل أ ن حديث البراء لم يذكر نحن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما دل على ا ل ا ا ل ه تدخل في العيوب التي تمنع الاجزاء هي التي نشف ضرها أ ي مع الكبار لا يدري صار لا يدر يعني فضرها ناشف العيب ا الثاني ا ل ع ي ب ا ل ل ل ث ث ا ا ا ع ض ب ء هي التي ذهب أ ك ث ر اذنها أ و قرنها طولا أ و عرضا أكثر, أو, أو, أكثر, أكثر أو قرنها اذن نعم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ن نستشريف العين والاذن أ ذ ن و ل أ و ا لا ل نضحي ب ا ل م ق ا ب ل ة ولا ا ل م د ا و ر ة ولا الخرقاء نعم هذا العيب الثالث وقد جاء فيه حديث الذي أ ش ا ر اليه الشيخ هنا هذا الحديث جاء من ع د ة طرق عن علي رضي الله عنه منها الطريق الذي أ خ ر ج ه أ ب و داود والنسائي وابن ماجه من طريق أ ب ي إ س ح ا ق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي رجل عنه قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نستشرف العين و ا ل أ ذ ن ولا نضحي بعوراء ولا مقابل ة ولا مضابره ولا خرقاء ولا شرقاء <تصفيق> قال زهير و ر و ا الحديث عن أ ب ي إ س ح ا ق فقلت ل أ ب ي إ س ح ا ق أ ذكر عضباء <تصفيق> قال لا قلت فما ا ل م ق ا ب ل ة قال يقطع طرف ا ل أ ذ ن هذا المقابلة سبب قلت فما ا ل م ض ا ب ر ة قال يقطع من مؤخر, من, مؤخر الأذن من مؤخر الاذن فقلت فما الشرقاء قال تشق الاذن أ ذ ن قلت فما الخرقاء قال تخرق أ ه ا أي من أجل أن يقوم لصاحبه بعمل سمى تميزها فيأتي عند الأذن فيخرقها هذه تسمى بليش بالخرقاء والحديث و إ ذ ا أ خ ر ج ه الحاكم في مستدركه وقال صحيح ا ل إ س ن ا د وافقه الذهبي ولكن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعقبهما قائلا فيه نظر في السبيعي نأب إسحاق وعمر ابن عبد إسحاق الله السبيعي كان وعمر اختلط ثم هو مدلس وقد عنعن ن و ر ا الحاكم من طريق قيس ا بن الربيع قلت ل أ ب ي إ س ح ا ق سمعتاه من شريح بن النعمان قال حدثني ابن أ ش و ى عنه فظهر أ ن هناك سقطا بين شريح و ب ي ن أبي إ س ح ا ق وبين شريح ف قال الشيخ الالباني ابن أ ش ر ع اسمه سعيد بن عمرو و ث ق ة من رجال الشيخين إ ذ ا صح أ ن ه ا ل و ا س ط ة بين أ ب ي إ س ح ا ق وشريح فقد زالت ش ب ه ة التدليس ل أ ن ا ل س ا ق ط ة ث ق ة وبقيت ع ل ة الاختلاط وهي أ ن أ ب ا إ س ح ا ق قد تغير و إ ن كان الذهبي في ترجمه أ ب ي إ س ح ا ق بين أ ن ه لا يقال عن أ ب ي إ س ح ا ق أ ن ه اختلط ولكن يقال أ ن ه تغير تغير حفظه لما كبر هذا الاختلاط حفظه لما أخف حفظه فقط من تغير كبر وضعفه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي أ ي ض ا في ضعيف أ ب ي داود إن كان أشار إلى كان أن أشار شقه ا ل أ و ل ص ح ي ح ك م ا ي أ ت ي ق و ل ه أ ن ا س ت ش ر ف العين و ا ل أ ذ ن فقال أ ب و إسحق ا ل س ب ع ي مدلس م خ ت ل ط ى و ل قد اضطرب ف ي س ن ا د ه و خ ا ل ف ه ا ل ث و ر ي ف أ و ق <تصفيق> ف ه ع ل ى ش ر ي ح ن ا مستشفى ولكن ي و ق ا ل ا ل ب خ ا ر ي ل م ي ث س ت ر ف ه فالصواب في هذه الطريق أ ن ه ا م و ق و ف ة على شريح ا بن النعمان أ ي بتمام الروايه اما الشق ا ل أ و ل فقد صح من طريق أ خ ر ى أ خ ر ج ه الطياليسي في مسنده عن ش ع ب ة عن س ل م ة ا بن كهيل ل أنه ق ا سمعت ح ج ي ة ابن عدي نحدث عن علي أ ن ه قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نستشرف العين و ا ل أ ذ ن وهذا سند حسن لكن سند حسن سبقا قلته صحيح وقد أ خ ر ج ه النسائي كذلك وابن ماجه و أ ح م د في مسنده من طريق س ل م ة به وفي ر و ا ي ة أ ح م د س أ ل رجل عليا عن ا ل ب ق ر ة فقال عن سبعه فقال م ك س و ر ة القرن فقال لا يضرك أ ي أ ن ه ا ت ج ز ب فقال العرجاء فقال إ ذ ا بلغت ا ل م ن س ك فاذبح أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نستشرف العين و ا ل أ ذ ن وبوب على الحديث ابن خ ز ي م ة في صحيحه فقال باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والاذان ه ي نهي ن ندب نعم و إ ر ش ا د أ ي أ ن النهي هنا في ح د ي ث علي ليس على سبيل التحريم ولذلك رجح الشيخ ب ن و ث ي م ي ن أ ن أن, أن النقص أو الكسر في العين أ و النقص في الاذن أ ذ ن يعني ل أ بالكسر أ و ب الشقه وراء ذلك يجعل ا ل ذ ب ي ح ة تكرى فقط لكنها لا تحرم اي في ا ل أ ض ح ي ة و م ا ن ق ص في العين إ ذ ا لم يبلغ أ ن تكون عوراء بينوا ع و ر ه ا ف إ ن ه ا ن كانت تكرى ولكنها تجزئ آه. لا. أه. أكمل رحمه الله الله العيب الرابع البدراء وهي التي ليس لها ذنب الزنب الزيل أي وفرق بعض العلماء بين أ ن لا يكون لها ذنب خلقه وبين أ ن يكون مقطوعا وقال أ م ا ما ليس لها ذنب خلقه ف إ ن ه ا تجزي كما تجزي الصمعاء وهي س غ ي ر ة الاذن و ا ل ج م ا ء وهي التي ليس بها قرن فكذلك ا ل ب ط ر ا ء خلقه واما ما قطع ذنبها فلا تجزي ولكن الصحيح أ ن ا ل ب ط ر ا ء التي لا ذنب لها خلقه أ و مقطوعا تجزي ك ا ل أ ذ ن تماما نعم يعني الـ ا ل ذ ب ي ح ة التي لا ذنب لها إ م ا خ ل ق ة أ ي خلقت هكذا بدون ذيل أ و ذنب أ و أ ن ذنبها ق ط ع فهذه كرهاها بعض أ ه ل العلم ولكنها على الراجح أ ي ض ا تجزئ ولا يعد هذا العيب مانعا من ا ل أ ض ح ي ة ه واما مقطوع الاليات فانه لا يجزي على قول بعض ل أ ن الاليات ذات ق ي م ة لكن بعض أ ه ل ا ل خ ب ر ة يقولون إ ن قطع الاليات من م ص ل ح ة ا ل ب ه ي م ة لا من ان ل ي م قطع الاليات م ن م ص ا هو ا ل ح ي ب ان ي م ة ل أ ن شحم ا ل ذ ي ي ت ك و س م ن ا ل أ لدينا ا ل د ي ا ك ن ل د ي ا ا ك ن لدينا ان ي لدينا ا ل د ي ن و ل د ا ن يكون لدينا و ل د ا ان يكون لدينا ل ب ي ا ا ي م ة ن ل د و ن لدينا ان ي ل د ي ا ي ك و ل و ن لدينا ان ي ل د ن ا ان ل ا ل د ي لدينا ان ك و ا و ن لدينا ان ك و د ا ا يكون ل ي ن ا ان لدينا ان يكون ل ي ن ا ان ي ك لدينا ا لدينا ان ي ك لدينا ان ي ك و لدينا ان يكون ا ا ي ك و ا ان يكون ي ن ا ان ي ن ل الكبش ا ل ض أ ن في ا ل غ اليه ب تكون له ل أ ف إ ذ ا قطعت هذه ا ل أ ل ي ه هل يعد عيبا يمنع ا ل إ ج ز ا ء الرجع ن ا لا يمنع ا ل إ ج ز ا ء و إ ن كرها ه ب ع ض اهل العلم نعم ف العيب الخامس الجماه هي التي لم يخلق لها قرن و أ ي ه م ا افضل ذات القرن أ و الجماه الجواب ذات القرن ولهذا جاء في الحديث ب أ ن من تقدم إ ل ى ا ل ج م ع ة ك أ ن م ا قرب كبشا ا ق ر ن ولولا أ ن وصف, وصف القرن المطلوب、مطلوب. ولولا ان وصف القرن مطلوب لما وصف وصف الكبش ب أ ن ه اقرا يعني لا يعني الكبش يمدح ب أ ن ه أ ق ر ا ليله قرون هذا مما يعني يعلي ق ي م ة الكبش أ و يكون أ ف ض ل لذلك جاء ا ل م ت ح به في الحديث أ ي في التقرب الذين يتقدمون الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا وفي السنة كانما قرب كذا وكذا أن قالك أنا كبشا أقرن. بالأقرن دليل بالأقرن المتح إلى دليل دليل على يتقدمون في وفي منتقدم أن قرب قرب مقرب أقرن فوصفوه فوصفوه فلذلك الكبش ا ل أ ق ر ن هو أ ك م ل من غيره في ا ل أ ض ح ي ة ولكن هذا الكمال لا يعني أ ن الذي ليس له قرن لا يجزئ, لا يجزئ ولكن, ولكن الذي له قرن يكون أ ك م ل و أ ف ض ل نعم تردم العيب الثالث خصي غير م ش ب و ل أ ي ما قطعت خصيتاه ل ق ق ت ع خصيته لكن دون ق ط ع الذكر ولقد قتع الذكر ف إ ن ه م يجزي ايضا نعم هذا واضح كذلك <تصفيق> ان هذا لا يعد عيبا مانعا من ا ل إ ج ز ا ء نعم أ ي ان م خ ص ى للكبش او, أو يعني ما هو من جنس ا ل أ ن ع ا م نعم ف ض ل ومن الممكن أ ن نقسم العيوب إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ا ل أ و ل ما دلت س ن ة على عدم إ ج ز ا ئ ه وهي أ ر ب ع العوضاء البين عورها والمريضه ة البين م ر ض ا والمريضة البين مرضها, والمريضة البين مرضها والعرجاء المين ضلعها و ضلعها و أو, ضل... او ضلع نشا والعشباء التي لا تنقي التي لا تنقي. لا تنقي. ليس لا نقي هم هو النقي المخ ن ق ي ا ل فهذه منسوس على عذاب إ ج ز ا ئ ه ا ويقاس عليها مكان مثلها م ك او اول او أ و ل منها و أ م ا مكان بس مثلها ف إ ن ه يقاس عليها قياس مساواه واما مكان أ و ل منها فقياس, فقياس عليها قياس ف ي ق اولويه س قياس عليها أ يعني كما بينا مثل في العوراء هنا العوراء البين عورها لا تجزئ فمن ب ر ب اولى العمياء أي التي ذهبت عينها بالكليه ة لا ترى ب ا ل ك ل ي ة هذه أ ش د من العوره وان كان لم ينص عليها في الحديث ولكنها تقاس على عيب العور قياسا اولويا ق ي العيون في باقي العيون وكذلك الله أ ك ب ر الله اكبر الله أ ك ب ر الله اكبر الله ا خ ب ر 先生、おっしゃるとおりです。 وشق أو, أو شق عرضا أ وقطع يسير دون نصف فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه لكن هذا النهي يحمل على الكراهه لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزي باربعه لا حديث ل اصناف حديث, حديث البرائية <تصفيق> الثالث, الثالث عيوب لم ي ر د النهي عنها ولكنها تنافي كمال ا ل س ل ا م ة فهذه لا أ ث ر لها ولا تكره ا ل ت ض ح ي ة بها ولا تحرم ولا تحرم ولا تحرم وان كانت قد تعد عنها إ ن كانت قد تعد عند الناس عيبا و إ ن كانت قد تعد عند الناس عيبا مثل العوراء التي عورها うん。 نعم يعني وشيخه ا ل ل ه ق س م ا لعيوب التي ذكرها ا ل في ق ه ا ء ف كتب ا ل ف ق ه إ ل ى ذي ا ل أ ق ص ا م ث ل ا ث ة و ي و ا ض ح ه ا قسم ا ل أ و ل ا لعيوب ا ل أ ر ب ع ة فهدد ي الورى وهذه بلا يعني شك ت م ن ع الجزاء إ شاء الله يعني لا ي ج و ز ا ل ت ت ح ي ة به ا و ه د ت علي ا ل و ر ق ة ا ك ز تلاتتتير أ ع ط ي هلا القسم الثاني هو ما في م ما احد في أ العيوب التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا في الكلام السابق وبعض هذه العيوب المشار إ ل ي ه ا في الكلام السابق قد تدخل في القسم الثالث وما ه و جعله الشيخ ابو س ي م ي ن ق ص ي م ا ا ل ق س م ي ن ا ل أ و ل ي ن هو أ ن ه لم يرد نص في هذه العيوب ولذلك ي ع ر ى الرجح لا تحرم ولا تكره أ ي ض ا إ ن كان بعض الناس يكرهها والذي يكره شيئا من العيوب شيئا التي منها النص لم يكره يرد من فهذا لا يمنع منه غيره ولا يق... لا يقول انها تكره للجميع فهذا التقسيم الأضحية. أقرأ. في هو هذا ورحمه الله التقسيم الأضحية اقرأ الشرط الرابع الذرح للعيوب تكون وقت مرحب أن ب د ا ي ة وقت الذبح يوم العيد بعد ا ل ص ل ا ة او ما يوازي قدر زمن ا ل ص ل ا ة لمن ليس عنده ص ل ا ة عيد فذبحه قبل ا ل ص ل ا ة لا يجزي ل أ ن ه قبل الوقت فكما أ ن ه يصلى الظهر قبل زوال الشمس لا لم تجزيه عن ص ل ا ة القهر فكذلك لو ضحى قبل الصلاه ف إ ن ه لا يجزمه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العام الذي يعتبر ق ا ع د ة ع ا م ة في ا ل ش ر ي ع ة من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو عرض وثبت في هذه ا ل م س أ ل ة بخصوصها أ ن من ذبح قبل ا ل ص ل ا ة ف إ ن م ا هو لحم قد قدمه. قدمه لاهله وليس من النسك بشيء、ما. هذا الشرط الرابع من شروط ا ل أ ض ح ي ة قد ذكرنا ث ل ا ث ة شروط فيما سبق هذا الشرط الرابع يتعلق بوقت الذبح متى يبدا أ ذبح ل أ يبدأ ض ح ي ة ذبح ا ل أ ض ح ي ة على الراجح بعد ص ل ا ة العيد و إ ن لم تقم ا ل ص ل ا ة لأي عل العلل من فيقدر وقت ا ل ص ل ا ة ويكون الذبح مجزئا بعده بعد ذلك وبلا شك هذا أ م ر لا يحتاج إ ل ى بيان أ ن اي ل ع ب ا د ة أ ع ب ا د ة لو أ د ي ت قبل وقتها لا تجزئ لذلك الذين يتهاوانون هذا في الشرط يمنعون قبول عبادتهم حيث أ ن ه م يذبحون في الغالب في ل ي ل ة العيد في ل ي ل ة أ و ل أ ي ا م العيد أ و ل ي ل ة يوم العيد ا ل أ ك ب ر أ و يذبحون بعد الفجر قبل ا ل ص ل ا ة أ و قبل ا ل ص ل ا ة مباشره كل هذا ليس, كل هذا ليس من ا ل ن ص ر في شيء والذين ي ت ه ا و ن في هذا الشرط كالذي يتهاون في أ د ا ء ا ل ص ل ا ة قبل وقتها إ ذ ا صلى الظهر قبل وقت الظهر هل تقبل منه ا ل ص ل ا ة لا تقبل ب إ ج م ا ع المسلمين وكذلك الذبح إ ذ ا ذبح قبل ا ل ص ل ا ة لا تجزئ عنه ك أ ض ح ي ة إ ن م ا هو لحم قدمه ل أ ه ل ي ه او صدقه تصدق به قال رحمه الله وقد أ ب ر د عليه أ ب و ب ر ز ة رضي الله عنه ق ص ة وقعت له وهي أ ن ه احب أ ن ي أ ك ل اهل بيته اللحم قبل أ ن يصلي في أ و ل النهار فذبح أ ض ح ي ت ه م قبل أ ن يصلي ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له م شاتك شات لحم مع أ ن الرجل جاهل لكن الاوامر أ و ب ر يعذر لا بالجهل لكن ل فيها ا أ لا يعذر فيها بالجهل بخلاف يو... فيه في النواهي فالنواهي إ ذ ا فعلها ا ل إ ن س ا ن جاهلا عذر بجهله أ م ا ا ل أ و ا م ر فلا よし。 فهل اذبحها وتجزي عني قال、مم. نعم و ل م تجزي عن احد بعدك、مم. مع أ ن هذه العناق لا تجزئ في الاضحيه لادام بلوغها سن المعتبره شرعا、مم. نعم لكن, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أ ذ ن لهم وقال إ ن ه ا لا تجزئ عن احد بعدك هل المراد بقوله لا تنزع عن أ ح د بعدك عينا أ و حالا اكثر العلماء, أكثر العلماء على ا ل أ و ل والصحيح الثاني وذلك أ لأبي أن ن من عنها مثل ما وقع وقع و قردة له فلا أن يضبح عنها قلب حاج يضبح أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته ل أ ن الله لا يحابي احدا ً و إ ن م ا تعلق ا ل أ ح ك ا م و إ ن م ا تعلق ا ل أ ح ك ا م بالمعاني والعلم حتى, حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ليست خصائص له ش خ ص ي ة لكن من أ ج ل أ ن ه م رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه م وهذا الذي نراه هو م خ ت ا ر ه شيخ ا ل إ س ل ا م ا بن ت ي م ي ة وهو الحق نعم يعني الدليل على أ ن الذبح قبل ا ل ص ل ا ة لا يجزئ وما جاء في ق ص ة أ ب ي ب ر د ة ا بن نيار أ ن ه ذبح أضحيته ا ل أن ي ص ل ي ه ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أ ن شاته شات لحم يعني مجرد لحم ي أ ك ل ه مع اهل بيته أ و يتصدق به لكن لا يتم به النسك ل أ ن النسك ن م و بالذبح هذه ن ق ط ة أ ه م ما ينبغي أ ن ينتبه إ ل ي ه ا البعض في نيته حتى النسك و إ ر ا ق ة الدم لله عز وجل في وقت مخصوص ب ص ف ة م خ ص و ص ة أ ي نسك الذبح الذي هو ع ب ا د ة ي ت ق ر ب به الى الله في يوم العيد ا ل أ ك ب ر في يوم ا ليس أ ح ى ل الغرض تقديم اللحم انما الغرض إ ر ا ق ة الدم لله في هذا الوقت الذي خصه الشرع الذي يكون بعد ص ل ا ة العيد فليس ا ل ع ب ر ة بتقديم اللحم انما ا ل ع ب ر ة ب إ ر ا ق ة الدم في هذا الوقت هذا هو النسك أيضا ة العقيقة العقيقة النسيكة أو أن أو أنه يقوم بدعوة الفقراء أو الأقارب أو أو يقوم بدعوة الإخوان أو هو المقصود الكثير الغرض الفقراء الأصحاب العقيقة النسيكة هذا عليه على لحم فليس يظن من المقصود هو أ ن يريق الدم دم النسيك ة عن هذا الولد تقربا الى الله فبمجرد ذبح النسيك ة تم النسك أ م ا اللحم لا ع ل ا ق ة له بالنسيك ة سواء أ ك ل اللحم كله أ و وزعه وتصدق به كله أ و أ ه د ا ه كله هذا لا ع ل ا ق ة له بالنسك انما النسك يتعلق بالذبح فقط لله لذلك جاء في ح د ي ث عليه الذي أ خ ر ج ه مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قلما ا ن لغير لعن ل الله من ذبح لغير الله فالذبح ع ب ا د ة من العبادات التي لا تجوز ل أ ح د البته إ ل ا لله فمن ذبح لغير الله فقد أ ش ر ك بالله عز وجل هو الشاهد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بين لابي ب ر د ة أ ن شاته شات لحم ثم بعد ذلك س أ ل ه أ ب و ب ر د ه اراد أ ن أن ن ص ل ح ما قد أ خ ط أ فيه فقال له إ ن ي عندي عناقا والعناق هي الماعز ا ل ص غ ي ر ة التي لم تبلغ سن الذبح أ ي سن ا ل م ج ز ن شرعا ف ف أ ذ ن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها مكانه التي ذبحها قبل ا ل ص ل ا ة <تصفيق> ثم قال له ولن تجزئ عن أ ح د بعدك ل أ ن سنها لم يبلغ السن الشرعي <تصفيق> فهنا ا ل شيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أ ن قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لن تجزئ عن أ ح د بعدك, عن أحد بعدك أ ن هذا المراد به الحال وليس العين يعني جمهور العلماء على أ ن قوله هنا صلى الله عليه وسلم هذا يعني أنها ان هذا الحكم مخصوص مخصوص بابي ب ر د ه و أ ن كل من فعل ذلك بعد أ ب ي ب ر د ه لا يصح منه يعني يذبح اضحيه او ذ ب ي ح ة أ ق ل من السن الشرعي ولكن ا ل شيخ ابن عثيمير حولك أ ن ه يذهب إ ل ى ما ذهب إ ل ى شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة من أ ن النهي هنا متعلق بالحال وليس بالعين يعني كل من كان حاله كحال ابي برضه يجزع عنه, كل من كان حاله كحال أبي برده يجزئ عنه. وليس النهي متعلق بالشخص أ و ب العين هذا ما ذهب إ ل ي ه ولكن الجمهور على أ ن الحديث المقصود به أ ن ه لا يصح هذا الحكم إ ل ا في حق أ ب ي ب ر د ة أ و في حق من أ ج ا ز ه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ي ض ا ثبت أ ن ه صلى الله عليه و سلم أ ج ا ز أ ي ض ا لعقبى ابن عمر ا رضي الله عنه أ ن يذبح ايضا أ ض ح ي ة لم تبلغ السن ا ل ش ر ع ي طيب اكمل قال رحمه الله ف إ ن قيل هل تجزئ العناق و إ ن لم تكن ذات بال و ق ي م ة عند صاحبها ولا يحبها ل أ ن أ ب ا بردتا قال عندي عناق هي أ ح ب الي من شاتين فالجواب أ ن هذا وصف طردي ل أ ن م ح ب ة ا ل إ ن س ا ن لشيء ل أ ن م ح ب ة الانسان للشيء لا ترفعه إ ل ى أ ن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ ولهذا لو كان ل ل إ ن س ا ن عناق ولم تحدث له هذه الحال وقال إ ن هذه العناق ة أ ح ب إ ل ي من شاتين فنقول لا تجزي فليست العله هي كونها كو كو احب إ ل ي أحب, فلي إلي فليست العلة هي كونها احب اليه فليست ا ل ع ل ة هي كونها أ ح ب إ ل ي ه فهذا وصف ضادي لا يعلل به نعم يعني ا ل ع ل ة هنا في حديث أ ب ي ب ر د ه ليس ليست قوله ان ه عندي ع ن ا ق أ ح ب إ ل ي من شاتين ومن شتي ن لحم ليست العلة هنا ب ح الحكم ب أبي برد بهذا ة يعلّل عدمه لهذه العناق من عدمه فلا من هذا من ا ل أ و ص ا ف التي لا يعلل بها الحكم تسمى باوصاف لا ت أ ث ي ر لها لا تاثير لها في حكم الشرع ولكن العبره بحال أ ب ي ب ر د ه لماذا أ ج ا ز له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ل أ ن ه لانه, لأنه على ما يظهر لما ذبح شاته قبل ا ل ص ل ا ة فلم يصل عنده شيء على الظار إذا يذبح الا هذه العناق ا ل ص غ ي ر ة فمن باب التخفيف عليه أ ج ا ز ه النبي صلى الله عليه وسلم بذبح هذه العناق فكل من كان حاله كحال أبي بردة هذا كحال ابي ل أ ب ر د ة ابن ي ا ر د ه عنه هذا الحال الذي يتعلق هذا الذي الحال بما بما ذ ك ر ن ا ه ل ا ع ل ا ق ة ل ه مسألة أنه يحب هذه العناق أ و لا يحبها هذا لا يؤثر في الحكم فعلى قول الشيخ ا ل إ س ل ا م وعلى قول الشيخ من و ث ي م ي ن له أ ن يذبح هذه العناق إن كانت حاله ك ح ا ل أ ب ي ب ر د ة ولكن ا ل أ س ل م و ا ل أ ب د عن ا ل ش ب ه أ ن ه علي أ ن يذبح الاضحيه ا ل ت بلغت السن ا ش ر ي ه لان جمهور العلماء على ان هذا الحكم يتعلق بابي ب ر د ة فقط ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال نعم ولن تجزئ عن أ ح د بعدك أقرأ. قال رحمه الله فقوله من ذبح قبل ا ل ص ل ا ة فليذبح مكانها أ خ ر ى هو الدليل على أ ن ه لا بد أ ن يكون الذبح بعد ص ل ا ة العيد ف إ ذ ا كان في مكان ليس فيه ص ل ا ة عيد فليعتبر ذلك بمقدار ص ل ا ة العيد ف إ ذ ا كان ص ل ا ة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح قيد رمح وعيد ا ل أ ض ح ى يسن فيه ت ب ك ي ر في ا ل ص ل ا ة فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح نحو ربع س ا ع ة تتم فيها ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا كان ارتفاع الشمس قدر روح مقدار مقدارهم ثلث س ا ع ة أ و ربع س ا ع ة فيكون ابتداء ذ ب ح بعد طلوع الشمس بنحو نصف س ا ع ة أ و خمس او خمس وثلاثين د ق ي ق ة ولا يشترط أ ن يكون بعد خطبه العيد <تصفيق> يكون بعد ص ل ا ة العيد بعد صلاة العيد صلاة ولا يشترط أ ن ينتظر الخطبه وكان يستحب له أ ن يسمع الخطبه خ ا ص ة إ ذ ا كان ا ل إ م ا م معه أ ض ح ي ت ه سوف يذبحها في المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم م فالمستحب بل الأول بل للعلم م الأولى الواجب بعضها ا ا بل بل على قول ينتظر ذبح أنه إ يعني ينتظر ع ي ي ن ا ل إ م ا م حتى يختم ا ل خ ط ب ة ويذبح ثم يذبح بعد ا ل إ م ا م إ ذ ا كان الامام إ م يذبح في ل ص ل لم أما إذا لم يكن يذبح ك ن ي في المصلى فهو مخير إ ن أ ح ب أ ن يستمع الخطبه ة و ا ل أ ف ض ل و ا ل أ و ل ى و إ ن أ ح ب أ ن يذهب لذبح ا ل أ ض ح ي ة فله ذبح قال رحمه الله ن ه ا ي ة وقت الذبح فيه أ ق و ا ل ثلاثه ة أربعة, أربعة،, أربعة،, أربعة،, أربعة. فيه أربعة. سبق القول أربعة ل الاول يوم العيد فقط ل أ ن الذي يسمى من هذه ا ل أ ي ا م يوم ا ل ن ح ر هو يوم العيد فيختص النحر به هذا قول محمد بن سيرين هو قول مرجوح يعني نعم لا دليل عليه ش く ي い الثلاثة. تبع ا ليوم العيد القول الرابع شهر ذي ا ل ح ج ة شهر ذي الحجه, الحجة كله وقت وقت للذبح ولكن أ ص ح ا ل أ ق و ا ل أ ن أ ي ا م الذبح أ ر ب ع ه أ ي ا م يوم العيد و ث ل ا ث ة أ ي ا م بعد ه والدليل على هذا ما يلي أ و ل ا أ ن ه قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قال كل أ ي ا م التشريق ذبح وهذا نص في الموضوع و لولا ما أ ع ل به من الارسال والتدريس لكان فاصلا في النزاع لهذا الحديث كل أ ي ا م التشريق ذبح صحيح الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله ل ط ر ق ه وشهوه هديه ت م ا في ر س ل س ل ة الصحيحه وبيانا انه قدروي عن جبير ابن مطعم ونبي ع أ سعيد ونبي ع أ ه ر ي ر ة نعم جاء الحديث ا ل ث ل ا ث ه نعم ت ف ض ل ث ا ن ي ا ث ا ل ث ا و ل ا ث ا ن ي ا ث ا ن ي ا ث ا ن ث ا ل ث ا ل ث ا ل ث ل ا ل نبي صلى الله عليه وسلم أ ي ا م ت ش ر ي ق أ ي ا م أ ك ل وشرب وذكر ل ل ه عز وجل فجعل حكمها واحدا أ ن ه ا أ ي ا م اكل لما يذبح فيها وشرب وذكر لله عز وجل ثالثا أ ن هذه ا ل أ ي ا م الثلاث كلها تتساوى في تحريم صيامها لقول ع ا ئ ش ة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص لم يرخص أ و لم يرخص ن ا في ي ايام ل ت ش ر ق التشريق أ يرد... ن يصنع إ ل ا لمن لم يجد الهدف نعم يعني أ ي ا م التشريق كلها لها أ ح ك ا م و ا ح د ة في هذه النقاط التي ذكرها الشيخ منها أ ن أ ي ا م التشريق هي ايام أ ك ل وشرب وذكر لله كما صح هذا من الحديث نبيشة الهدالي الحديث من نبيشة عند مسلم فكذلك تكون أ ي ا م تكون ا ي ا م للذبح وكذلك ا ل أ ي ا م الثلاثه ايام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي ا ل ح ج ة كذلك يحرم صيامها كيوم العيد إ ل ا على الذي حج التمتع ولم يجد الهدي الذي للتمتع يذبح ف ي ص و م أيام ثلاثة ل ا في ح ج و س ب ع رجع إذا إ له ى أ ل ل ه ب د ان م ا ل ه د يصوموا فيجوز ي أن ث ل ا ث ة أ ي ا م في ايام التشريق أ م ا غيره من أ ه ل ا ل أ م ص ا ر الذين هم ليسوا من الحجاج لا يجوز لهم صيام أ ي ا م التشريق、ثلاثة. هذا بها فكذلك حرام الشيخ استأنس وحرم كأن على أن ايضا اشتراكها في حكم الذبح ايضا يخص ع ل ى هذا تفضل اكثر رابعا ان هذه الايام ا ل ث ل ا ث ة كلها ايام لرمي الجمرات فلا يختص الرمي بيومين بل كل ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة نعم خامسة كذلك رمي الجمر يكون في ث ل ا ث ة ايام、نعم. ان كان له ان يتعجل في يومين خامسة. خامسا انها كلها يشرع فيها التكبير المطلق و المقيد أ و المقيد على قول بعض العلماء و لم يفرق أ ح د من العلماء فيما نعلم بين هذه ا ل أ ي ا م الثلاثه في التكبير فهي م ش ت ر ك ة في جميع ا ل أ ح ك ا م و إ ذ ا كان كذلك فلا يمكن أ ن نخرج عن هذا الاشتراك وقت الذبح و هذا هو القول الذي اختاره <تصفيق> ش ي خ ا ل إ س ل ا م المتينه و هو ا و ا ج ب على الامام احمد رحمه الله الله الله الله الله الله الله ا ل ه الله الله ا ل ل الله الله الله الله الله الله الله ا ل ا ل ل ا ل ل الله الله الله الله ل ه الله ا ل إ ل ى ث ا ن ي أيام التشريق يعني لو فقط هذا ب هو ا ل ر ي وفي ثاني أ م التشريق ف ج د الذي ب ح ن ت ه يجعلنا نفسه مالك في المسجد ع ن ن ا ف عمر س ه في المسجد ونفسه قال ا ل أ ض ح ى يومان بعد يوم ا ل أ ض ح ى <تصفيق> يعني الوقت الذي تجوز فيه ا ل أ ض ح ي ه يومان فقط بعد يوم ا ل أ ض ح ى وفي ر و ا ي ة البيهقي قال, قال نافع س أ ل أ ب و س ل م ة عبد الله بن عمر <تصفيق> بعد النحر بيوم و ق اني ل إ ب د لي أ ن أ ض ح ي فقال من شاء فليضحي اليوم ثم غدا إ ن شاء الله يعني أ ج ا ز ه في اليوم ا ل أ و ل من أ ي ا م التشريق وفي اليوم الثاني فقط و أ ي ض ا صح هذا القول عن أ ن س رضي الله عنه أ خ ر ج ه البيهقي في سنني الكبرى بسند صحيح عن أ ن س ا ن قال الذبح بعد النحر يومان الذبح بعد يوم النحر يومان وفي مسائل اسحاق الكوسج ل ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه قال له كم ا ل أ ض ح ى فقال ث ل ا ث ة أ ي ا م يوم النحر ويومان بعده قال إ س ح ا ق و إ س ح ا ق بن ر رهوي ه ا و ي ة قال كما قال اي كما قال الامام م ا ل م غ ن ي ووقت نحر ا ل أ ض ح ي ة والهدي ث ل ا ث ة أ ي ا م يوم النحر ويومان بعده نص عليه احمد وقال وعن غير واحد من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ا ل أ ث ر م عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك والثوري وهو يروى عليه ولكن السند لا يصح الا عليه انه قال ي و م النحر يوم ا الضحى و ث ل ا ث ة أ ي ا م ب ع د ه كما رجح هذا الشيخ ن و ث ي م وبه قال الحسن وعطاء و ا ل أ و ز ا ع ي والشافعي اللهم وابن المنذر <تصفيق> ثم قال ابن قدامه عليه ولنا م ل ل والأكل أ ك من النسق فوق ثلاث وغير جاهز أ ن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم ف ي ا ل أ ك ل ثم نسخ تحريم ا ل أ ك ل وبقي وقت الذبح بحاله والآن اليوم الرابع لا, يجب نعم لا يجب فيه الرمي الذبق فلم يجب فيه يجب فيه كالذي بعده ف أ م ا الليالي ا ل م ت خ ل ل ة ل أ ي ا م النحر فظاهر كلامي الخرقي أ ن ه لا يجز ف ي ه ا ذنبه الهدي و ا ل أ ض ح ي ة ل أ ن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أ ي ا م ا ل معلومات على ما رزقهم من قيمه الانعام وقول أ ك ث ر الفقهاء لن اتينا الليلتين داخلتان في مده الذبح فجاز الذبح فيها كالايام والخلاصه ان القول الذي عليه الصحابه كما صح هذا عن ابن عمر وانس هو ان وقت الذي يجوز فيه الذبح أو النحر يومان بعد يوم العيد الاكبر أي يعني اليوم اليوم يوم الاول ويوم الثاني من ايام التشريق فقط فهذا لم يقل به ا ل ص ح ا ب ة ولكن الحديث الذي أ و ر د ن ا ه وصحه ا الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ك ل أ ا ايام تشريق ذبح هذا إ ن صح كما ص ح ا الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله فهو بلا شك نص في ا ل م س أ ل ة م ق د م على قول ا ل ص ح ا ب ة و م ن ه ذ ا يصح قول الشافعي وما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أ ن أ ي ا م التشريق كلها أ ي ا م ذبح ولكن من ضع في الحديث أ خ ذ بقول ا ل ص ح ا ب ة وما ثبت عليه ابن عمر و أ ن س من انهما ذهب إ ل ى أ ن أ ي ا م النحر هي اليوم ا ل أ و ل والثاني من أ ي ا م التشريق فقط فلا يجوز الذبح في اليوم الثالث وبلا شك ا ل أ ح و ط بالعبد أ ن لا يؤخر الذبح إ ل ى اليوم الثالث من ايام التشريق وبلا شك ا ل أ ف ض ل أ و ل ا أ ن يكون الذبح بعد ا ل ص ل ا ة م ب ا ش ر ة خطبة أو أو بعد يعني خطبة الإمام أو بعد ذبح الإمام الإمام و هذا هو أ ف ض ل او كتب ومن أ خ ر هذا إ ل ى ثاني ا م ا ل ت ش ر ي ق فلا ح ر ج علي ه و ل ك ن ا ل ت أ خ ي ر اليوم الثالث مخشى على ي ج ز ي لما صحن ع ا ل ص ح ا ب ة نعم الله تعالى أ على ونكملو أ ع ل ى و بعد ا ل ص ل ا ة إ ن شاء الله تعالى بارك الله فيك